إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها, سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تفقلون فلما جاءها نودي نُودِيَ بورك من في ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه اللَّهُ الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَنُّ وَلَا مُدِيرَهُ وَلَمْ يُعَاقِبَ يَا مُوسَى لَا تَخْفِ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدِي الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 نمن دخلوا مساكنكم لا يحطمكم لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبس مظاحك من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي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 لا أعذبنه عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحبط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنباء يقين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 وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قال سَنَنظُر أَصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِبِينَ إِذْهَب بِكِتَابِهَا ذَلَفَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُعَمِّدُونَ لِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل انتم بهديتكم تفرحون يرجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها اذله وهم صاغرون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 ولقد أرسلنا إلى ثموداخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لِمَ تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك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 قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى أل الله خير أم ما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 بلهم قوم يعدلون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلا لها أنهار وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإلههم مع الله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 مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ فَإِلَٰهٌ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن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 نا تراب وآباؤنا إن لمخرج لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فَم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 وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 إنما أمرت أن أعبد ربه هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وَأَنْ أتل القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فقل إن انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون